بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُكَذِّبِينَ تَمْحَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 وَصِلِ الرَّحِمَ إِنَّهُ يَزِيدُ الْعُمْرَ وَيُبَارِكُ فِي الرِّزْقِ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَجْهَدُوا أَنْفُسَكُمْ فِي مَا قَدْ قُضِيَ ۚ إِنَّ اللَّهَ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 الربك لا يقول إنكنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين وقال الذين كفوا ال الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن من الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكافبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 يَتْلُو الْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا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 113. ومن دون الله من ولي ولا نصير 114. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه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 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسكون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولاء من يؤمن به وما يجحد بااتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من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 ويستعجلونك بالعذاب ولو أجل مسمّل جابهم العذاب ولا يأتينهم بعطته وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين